الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على خاتم النبيين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في حمل الميت ودفنه وحمله ودفنه فرض كفاية في الله تعالى ثم أماته فأقبره قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أكرمه بعد دفنه ولأن في تركهما هتكا لحرمتها وأذى للناس بها لكن يسقط الحمل والدفن والتكسين بالكاثر لأن فاعلها لا يختص بكونه من أهل القربة ويكره أخذ الأجرة على ذلك وعلى الغسل لأنها عبادة وسن كون الماشي أمام الجنازة لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر يمشون أمام الجنازة رواه أبو داود والراكب خلفها لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه مرفوعة الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها صحاح الترملي والقرب, من والقرب منها أفضل كالإمام في الصلاة ويكره القيام لها لقول علي رضي الله تعالى عنه قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قعد رواه مسلم ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن لحديث لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار رواه أبو داود وسن أن يعمق القبر ويوسع بلا حد لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في قتلى أحد احفروا وأوسعوا وأعمقوا رواه أبو داود والترمذي وصححه وقوله للحافر أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين رواه أحمد وأبو داود قال أحمد رحمه الله يعمق إلى الصدر لأن الحسن وابن سيرين رحمهم الله كان يستحبان ذلك ويكفي ما يمنع الصباع والرائحة لأنه يحصل به المقصود وكرها إدخال القبر خشبا وما مسته نار كآجر تفاؤلا ألا يمث الميت نار وقال إبراهيم النخاعي رحمه الله كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب, ويكرهون الخشب والآجر ووضعوا فراش تحته وجعلوا مخدة تحت رأسه نص عليه لما, روى لما روية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كره أن يلقى تحت الميت في القدر شيء ذكره الترمذي وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه لا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئا السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم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 يشرع أو يجب الصلاة على الميت فإنها هي المقصود من ذكر هذا الكتاب في كتاب الصلاة فالصلاة عليه مؤكدة حيث أنها فيها دعاء له وشفاعة له وقد عرفنا أن الصلاة عليه فيها أربع تكبيرات وقد يجوز أن يزاد على الأربع فبعد التكبيرة الأولى يقرأ سورة الفاتحة وبعد الثانية يقول اللهم صل على محمد إلى آخر كما بالتشفد وبعد الثالثة يأتي بالدعاء ويجد أن يقسم الدعاء بعد الثالثة وبعد الرابعة وإن زاد على أربع دعاء أيضا بعد الثالثة يقول إنك لا يتعين يكون الدعاء بعد الثالثة بل يجوز أي رابعة الرابعة رأينا أن كثيرا من الأئمة إذا كبروا الرابعة يسلمون مباشرة وقد ثبت عن بال الصحابة أنه كانوا يطللون بعد التكبيرة الرابعة حتى يظن أنه يكبر خامسا وأشار إلى ذلك النووي في رياض الصالحين وذكر بعض الأدعية التي يدعى بها بعد الرابعة زيادة على الأدعية التي بعد التالحة الدعاء يذكر أنه دعاء عاما ودعاء خاص فالدعاء العام يدعو بشيء حتى على الأطفال إذا كان الميت طفلا وهو أن يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا <تصفيق> إنك تعلم من قلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام والسنة ومن توفيته فأحيه عليهما في رواية من أحيته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته ومن توفيته على الإيمان هذا الدعاء العام الدعاء الخاص إذا كان الميت كبيرا يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وعفو عنا وآكرم نزوله ووسع مدخله وغسله اعب الماء والتل والبرد ونقع من الظنوب والخطايا كما ينكى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وأدفله الجنة واقه من عذاب القبل وعذاب النار اللهم استحله بقبله ونوّر له فيه روى عوف مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمجده فان ابي هذا يقول او حتى تمنديت ان اف ون ذلك الميت قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لك علما من بهذه الدعوات هذاك حفظ أيضا كما في مسند شافعي أنه يقول اللهم أنت ربه وأنت خلقته وأنت قبضت روحه وأنت أعلم بسره وعلانيته إجئنا شفع إليك فغفظ له ويقول اللهم إن كان محسنا أفزل في إستانه وإن كان محسنا افته جاء واسنفل اخوينا ايضا ان اخويا قرب الرابعه اللهم انت ربهُ انت خلقتهُ انت كما ترى روحه يقول اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واؤخر لنا اللهم إنه عبدك وأبن عبدك نزل بجوارك وأنت خير منزول به ولا نعلم إلا خيرا فتجاوز عنه أو اللهم إنه فقير إلى عرفك ومغفرتك وأنت غني عن عذابه فتجاوزه تجاوز عنه وتكبله والحاصل أنه يدعو بما يتأثر لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي عند أبي وغيره إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء فصفة الصلاة أن ينوي أولا ثم يخبر التكبيرة الأولى يقرأ بعدها الفاتحة واهل اكرا وبصوره اجي من ذلك حديث انكرته باب المشائخ الكلب ان في حقيقال غير محفوظ وانا فهم صحيح الالباني <تصفيق> ونشر ان المروي التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حكما في التشفر الأخي التكبيرة الثالثة يدعو للميت أمن في اللهم في الله ورحمه التكبيرة الرابعة يقف بعدها خليلا ويسلم وقد ذكرنا أنه أعظام ان بعد الرابعه اسس لين ان مشروع عنده واحده وبل انا يرى ان هو يصلي على مسلم مرتين الا ينصح الامم الله عليه الصلاه قال ان سنه الصلاه على الجنازه ان يصبر الامام ثم يقرأ فيها تأهل الكتاب بعد التكبيرة الأولى يقرأ في نفسه يعني سرا ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء لجنازة في التكبيرتين التي بعد الثالثة وبعد الرابعة ولا يقرأ فيه النشاء من القرآن اسم الله وسلم ان محمود الرساله سلم الرساله محمود نفسه والامام يسمعهم هذا كلام الشافعي المسند والهدر ان سعد الاثرم السنه اي وراء الامام مثل ما يفعل امامه يعني انه تشرعات شكليات وأن يا اكرامنا صلى الله عليه وسلم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم واكد ذلك ايضا يدعون للميت اروى الجوزجاني عن زيد بن اركان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر على جنازه اربعه اسم يقول ما شاء الله اسم ينصرف يقول الجوزجاني كنت أحجب هذه الوقفة أن يكبر آخر الصفوف ولعله لإكمال الدعاء أنه يدعو بعد الرابعة يقول يجد تسليمة واحدة عن يمينه يقول الإمام أحمد رحمه الله أروي عن ستة من الصحابة لا اكتصار على تسليمه وليس فيه خلاف إلا عن إبراهيم بن يزيد النخعي أنه جاء أنه يسلم تسليمتين يقول اكتصار على السلام عليكم كذا وإن قال السلام عليكم ورحمة, ورحمة الله فهو أكمل رأى الخلال تلميل عبد الله بن الإمام أحمد وحارم من تلاميذ أحمد عن ألي رضي الله معانا أن أصل على زائد بن الملفق أفسلم ورحدة عن السلام عليكم ولعله أسر بقوله ورحمة الله يجوز أن يصلي على الميت من دفنه إلى شهر ان انا كبره الا شاهد المسيد اشيع ام كان لي ان اتشهد اليوم واشهد اليوم مين اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم افتقاد رؤيتك انتكم من المسجد فقيل له قال دولوني على قابل فصلى عليه وقال إن هذه القبر من شليعه ظلم الى اهلها وان الله ينوي الرحام بالصلاه عليه على اودع له ان يجوز يصل على القبر اش عارفه اجشن ان أم سعد بن عباده سمعت وهو غائب انتقينا بعد شهر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على قابرها يقول الإمام أحمد ومن على القبر يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه يكلها حساب أنه صلى على قبر وعلى القبور ثم يقول أكثر ما سميته النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بن عبادته بعد شهر اعدل على أنه يجوز بعد شهر هكذا حددوه ومواهر أنه يجوز ولو بعد سنة وقد هبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحدا أكى المودعي للأهياء والأموات وذلك بعد ثلاث سنين ان اوك اوكي ان اي اكلون الرساله عليها بعد شهر صرها ونقول احرم بعد نعرف نص عليه قال انه لا يتهالك ولك على حاله بعد ذلك افذا وراتين ان ما يثوب بحاجات ولو طالت المده فالصحيح أنه يصلى عليه ولو بعد سنة أو بعد سنوات ولو أنه لا يتحقق بقاءه على حالته بعد ذلك يعني أن الصلاة على روح ولو كان الماء البدن قد فني يصلى على الغائب بالنية يعني صلاة صلى الله عليه وسلم على النجاشة ان قرص ا فهل اختار ان صلى على اختيارات الامام ابن تيميه ولا يصلى كل يوم على غائب لانه لم يكن يا ايد قول الامام يحيى بن رجل صالح صلى عليه احتج بهذا التصرف نفسه صحيح اننا لا نصلي على كل غائب ولكن المشاهير من أئمة العلماء وكذلك أيضا أئمة القادة ونحوهم يصلى عليهم صلاة الغائب وأما عامة الناس فيدعى لهم يقتصر على الدعاء لهم من تأمن ذكر الصلاة عليه ان ذلك الذي عليك يا جماعه تالكم وتشيع ان الذي هو حمله هو دفنه ودفنه فرض كفايه وذلك لحرمه المسلم او الهرمه الادمي ان الادميه الا إلا تترك جثته تأكلها السماء والطيوخ إلا بد من مؤراته حتى ولو كان كافرا الكافر إذا مات من بلاد إسلامية يوارونه يحفرون له حضرة يا وعيد فنور إلا يفعلونه كبير المسلم. يعني الحد له ونحو ذلك الإنسان قد الله بعد موته أن يدفن في هذا القبر يدل على ذلك قول الله تعالى ثم ماته فأقبر أي حكم عليه بالموت وشرع أنه يدفن الأرض التي خلق منها يعود فيها قال الله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى إعادة عن بيها دفنهم ثم يكونوا اترابا بعد قال ابن عباس رضي الله عنهما أماته فأكبره أكرمه بعد موته بأن يدفن وأكرمه بعد دفنه يعني أن يميز أن يجعل كبره متميزا وأن لا تنتهك ورد أنه صلى الله عليه وسلم أنهى عن الجلوس على الكبر اثبت أنه قال ان لا اجلس احدكم على جمره فتاخر اكثيابه وتخلص الى جلده خير من ان يجلس على قبر مجرد جل اسقوط الحمل هو دفن اهله حرمه المسلم اترك الحمل واترك الدفن اهلك ارمى المسلم أو لحرمة الإنسان وفيها أيضا آلية للناس أذل الناس بها يعني برضائه وكذلك أيضا أكاربه إذا رأه ملكة مثلا يتنهجوا استباعه والطيور يتعذون بذلك يس لو كان حمرا دفن والتكفين بالكافر يعني لو قدر مثلا ان الذين ادثا نؤفك الصار ذلك او كذلك الذين حملوه اكاد المسلم ليس عنده الا قصار اذا انكم بتكفين وحمله ودفنه سكت الإثم وحصل الأمر الذي هو أداء هذا الواجب هذا الفعل الذي هو الحمل ودفنه لا يختص ما إلواء يكون منه الكرة الأصل أن هذه الأفعال يتكرر بها الذي يفعلها يكتسب أجرا يكتسب